عجزكم هنا انتهينا من حديث البخاري نشوف الاسئله لو في اسئله ثم ارسلوا لي اخر ايه فصلناها بسم الله نعم لا نعم هذه ما من اين اخذنا ما شاء الله كتب الله ما شاء الله الله اكبر بلا المسائل يعني هو تعددت المشارب والمآكل ممتازين الفوائد وصلت لكم اربعه اعتقد يا خمسه صمت ذات هذه الرابعه الخامسه الخامسه الوسائل لاحكام المقاصد نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء ماشي اجابات جيدة جدا ما شاء الله لا الله انا جهاد يقول التبويب في مسجد التبويب قال مسجد السوق والحديث وفي سوقه ولم, ولم يذكر المسجد فاين المطبخ ممتاز يا جهاد لكن هل يتصور يا جهاد انه لما يقول صلاته في بيته وصلاته في سوقه صلاته في سوقه تفضل صلاته في بيته 25 درجة أن يكون بين الناس بين الباع والمشترين يصلي بينه يضربونها يضربهم يزاحمونها ويزاحمهم يبقى المتصور في قوله في سوقه إما مكانا احتجره ولذلك صدر الباب عند التبويض بصرات ابن عون يعني هو لابد أن يحتجر مكانا قال بانه كان دارا مغلقة فلما يقول هنا وسؤال ما تأسرح لما يقول في المزل السوق،, السوق وفي الحديث في سوقه المتبادر إلى الذهن هو إيش هو أنه يكون قد احتجر مكانا كالذي يفعله الآن الناس يفعلون ذلك في أسواق يجعلون مصلة يجمعون الناس فيه هذا المعنى طيب. أيضا قال أليس السعي المسجد ومسوخ لكل نفس الأجل طبعا هو مدام أتى بالعلة في العلة واحد يبقى المعنى هنا على ما قال بعضكم وأن مسألة الكثرة لأنه كما قلت كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الاثنين أحب إلا الله مصلاة الواحد من الفز وصلت الثلاثة أحب وكلما كان أكثر كلما كان حب إلى الله رفوعه فالمساجد فيها بذلك الأجل أرقى للكسرة التي فيها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم ألف يسير أخرى ممتاز ممتازة الحمد لله نبدأ من آيات ربكم الذي يزي جزي ترجمنا ربكم الذي يزي لكم الفلكة في البحر جزاك الله خيرا أي نعم يقصد الدعا بالصلاة ممتاز أستاذ مالك لكنه لن يزاحم الناس وكيف يأخذ 25 درجة فزا الكلام على المفاضلة بين اليماعة وبين الفز مفهوم؟ نعم طيب هنا جزيزة الجنة يا قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك نبدأ بهذه الآية ماشي ربكم الذي يزجي لكم الفلكة في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيمة ربكم شوف هنا صدر الباب بالربوبية لأن المسألة في سياق الآيات الكلام على المنة من فعال الله للفعلاء في العطاء والمنع والرزق وأيضا فيها في دلالة على عظيم القدرة والربوبية مظاهرها كثيرة في هذه الآية نعم قال ربكم قال ربكم كما قلنا الربوبية لأن المحل محل الكلام على الربوبية قال ربكم, ربكم الذي يزجي لكم الفلكة في البحر لتبتغوا من فضل وهذا إظهار للنعائم والأصل في ذلك أن الله يظهر النعائم من باب, الشكر من باب الإلزام بالشكر وأيضاً الإلزام لعبادة الله الذي في وحده لا شريكة له لأنهم إذا أقروا بأن الله أجلش على الله هو الذي رزق وأعطى ومنعه وأن الله هو الذي أحيه ومات إذن هو الذي ورده السلام لا هذه فيها, فيها الفكت الشنطة فيها كتب فيها عيبات, عيبات أحسن نظيم السلام عليكم إذن هنا المقام مقام إظهار دلالات الربوبية والعطاء قال ربكم لأنه الألقات السابقة تتحدث عن التعهيد وعما السلام عليكم وعن طرد إبليس وأن إبليس أبى على الله أن يسجده لآدم وأقسمه أن يضل الله أهل الإيمان فمن تبعه وكفر به بذلك في الله دلال يبين دلال ترحيله ويلزم من كفر بالله ومن أشرك بالله أن يوحده بقوله ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر اللي من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم الذي يزجي لكم الفلك فأنت ترى كيف مظاهر ربوبية الله للفعله في الفلك التي تنخر في البحر و والريح ايضا التي يرسلها الله جل وعلا دلالات باهرات على عظيم ربوبيه الله الذي ولا ربكم الذي يزجي الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ففيها الرزق وفيها النقلة أيضا وفيها الإحسان دلال على توحيد الله جل في علاه لمن أقر بذلك نعم ها هذه موابتين أحسن الله عليكم لحظات باستماعي أناسي يعني تعرف تعرف لها وكما قلنا هذه من علامات ربوبية الله جل فعلا قال لتبتأوا من فضله لتبتأوا من فضله الطلب التجارة وأيضا في قول الله في ربكم الذي يزي لكم الفلك في البحر لتبتأوا من فضله الخلاف عند العماء في من هنا هل من هي زائدة ويكون التأكيد أن فضل الله جل فعلا في, في هذا في طلب الرزق في البحار كما قال الله جل فعلا وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريقا وتستخدمون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرة وتبتغ من فضله وأيضا من طلب الفضل والرزق هو السعي في الأرض والانتقال من بلد إلى آخر سعيا طلبا للرزق وأيضا طلبا لعبادة الله جل في علاه كما قال الله منكرا على من اعتله ب بسيطرة أهل الكفر عليه قال وأرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها الذين توفهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها فإذن هنا أمين الله أحفظكم إذن المسألة هنا في هذا الباب واضحة على إظهار ربوبية الله جل وعلا في قولي لتبتغوا من فضله فمن زائدة وكنت وهي طبعا زائدة وليست زائدة بل هي جاءت للتأكيد تأكيدا إلى أن الانتقال هذا من تسير الله على العباد للابتغاء من فضل الله جل وعلا في مشارك الأرض وفي مغاربها وأيضا في تعبيد الناس لرب العباد وقيل إنها للتبايد لتبتغوا من فضله لأن فضل الله جل وعلا في البر وفي البحر فيكون من هنا للتبعيد مناسبة إلى أن يبتغوا فضل الله جلال فعلا في البحار كما يبتغون فضل الله على في البر وقيل هي يعني المفهول المحظوف والمعنى في التقدير لتبتغوا من فضله الرزق والخير والحق أن أنه لا منافذ بين ذلك وهذا ولكن زائدة هي الأصح في هذا الباب أنها زائدة وليست بزائدة لأنها للتأكيد على, على ابتغاء فضل الله والسعي في الرزق في مشارق الأرض ومغاربها والانتقال أصله في ذلك على مسألة السفن التي تمخر في البحر من فضل الله ولو شاء الله لأنه فعله يعني لأوقفها على ظهر, على ظهر البحر قال الله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحمها قال إنه كان بكم رحمها هذا خاص هذا هذا السياق قال إنه كان بكم رحمها ربكم الذي يزجي لكم الفركة لتبتغوا من فضل السياق مازال عاما السياق مازال عاما في المؤمن والبر والفاجر والكافر والفاسق عام قال ربكم جميعا الذي يزجي لكم الفركة جميعا في البحر جميعا ثم قال, قال لتبتأوا من فضله أيضا جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يدعون له الولد يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعفيه فالشاهد قوله يرزقهم فهو يرزقهم سبحانه وجل فعلا سيدا تعم هذا هو اسمع مني اسمعنا وقولك عليه أقولك في البحر يتبتغن من فضله إنه كان بكم رحيم أسياق على العمون وفي قول إنه كان بكم أيضا على العمون لكن بعض العماء قال إنه كان بكم رحيما هذا عام يراد بيه الخصوص بعض العماء قال هذا عام يراد بيه الخصوص ما معنا ذلك؟ لا ليس يعني, يعني هو خاص بإيش؟ أنه بالمؤمنين الرحيمة هو خاص بالمؤمنين ده. فيقولون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص يعني أهل أهل الإيمان والحق أن السياق حاكم أيو نعم السياق حاكم في هذا أليس هذا مرمس مر بسه سبط الرحمة نعم خاصة بالمؤمنين اذا قال انه كان بكم رحيمة قالوا هنا, هنا سيق دال على ان المسألة على التخصيص يعني هو يرحم المؤمنين الر... نعم الرحيم خاص بالمؤمنين ممتزين ممتزين بجابة كلها متوافقة مرأي كانت طلقات فقال العلماء هنا خاص يعني وإن كان عمّا في السياق هنا خاص إنه كان بكم رحيمة يعني بالمؤمنين رحيمة قد نقول هذا الباب نعم هو رحمة بالمؤمنين لأنهم عندما يعني يلتغون من فضل الله ده الفعلاء ويرزقهم الله ويكفيهم أمر الدنيا ينشغلون بعبادة الله ده الفعلاء لكن أهل الكفل أسوا كذلك ولذلك قال قال علماؤنا الذين قالوا بأن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص لأن الخطاب هنا التفات في الايات التي اتت بعدها في قولي واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه واذا مسكم الضر هذا الكلام للاهل للمشركين يبقى كان الكلام تنويعا في قولي انه, إنه كان لكم رحيما كان للمؤمنين ثم قول قول لا اله الا الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه كان خاص بالخطاب الخطاب كان موجها لاهل الشرك للمشركين قال وإذا مستكموا الضر في البحر يعني حصل الضرر لتلعبوا الأموات بكم خفتم الغرق إذا مستكموا الضر في البحر تدل من تدعون إليها خلاص الآن شوفها يعني كأنهم أعظم من هؤلاء سيأتيك الآن يعني هؤلاء أعظم من هؤلاء أصحاب الطرق الذين يدعون الأولياء مع الشدة والحدة اتؤمن فيها ولا, ولا لا, لا لا لا لا يدعون الله توحيدا اهل الكفر واهل الحات واهل الشرك ظلت آلهتهم هنا يا استاذ ده ده ده بعد اللي بعده اللي بعده يوصل عليك جدا تعالى الامر بالنسبه في البحر ضل من تدعون إلا ضل من تدعون إلا إلا يعني هم وحدوا الدعاء لله جلال فعلا وقصة عكرمة قصة مشهورة جدا بأنه فر ثم ركب البحر فتلعبت به الأموات وإذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه أراد الله لعكرمة أن يكون من أفاضل وأماجد الصحابة الكرام تعلمون أنه قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه قتل شهيدا يعني شوف هو أبو جهل في, في الترك الأسر من النار وأكرمة رضي الله عنه ورضاه في أعائل الجنات أصلاح أن يجمع نبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى راكب البحر فتلعبت به الأمواج فوحدت دعاء لله جل في علام الله من هذه لا, لا يذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يكوننا مشاكرين الله مغفر لنا وأنت أرحم الرحمين كم وكم من العدى والله أرحم الرحمين الله مغفر ورحمه تعالى وصف الله اهل الكفر بالعقل حين الشده ولذلك ان ترى الله الله جل وعلا يقدر عليهم التضييق من اجل ان يرجعوا الى ربهم من اجل ان يرجعوا الى ربهم جل وعلا لكنهم لا يفعلون لذلك يفتح الله عليهم كل الأبواب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون قال وإذا مسكم الدر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفراء وإذا مسكم الدر وكما قلنا الدر هنا المقصود بي تلعب الأمواج حتى يصل إلى الغرف فإنه لا كاشف لهم إلا الله جلال فعلاء كما قال الله تعالى وادمستكم الدور في البحر ضل ما تذونها إلا إياه فالذي أكشفه الله جلال فعلاء وقال الله تعالى في ريني لا لا لا ما أقول انا نعم بس ما أقولي انتهاي من درس شئ حبيت لا لا, بس لا. بس لا. كما قال الله تعالى يمسسكم هي مساسكم الله هي فلا كاشف له الا هو لذلك فهم وعقل هؤلاء الكفار وقد أشركوا بالله جل فعلا هم يعلمون هم يعتقدون بأنه الأخالق لا رازق لمدبرة إلا الله جل فعلا ولذلك هم قالوا ما نعبدهم لله ليقاربون إلى الله زلفا لكن عند الضيق فإنهم, فإنهم يوحدون الدعاء لله جل فعلا لكن انظر أخي الكريم لهؤلاء الذين يطلبون المدد من الحسين والذين يطلبون المدد من الأولياء والذين يعتقدون بأن كشف الضر قد يكون الأولياء طبعا شيوخهم يلبسون عليه بأن الله قد أعطى للأولياء القوة المسألة من الله جل فعلا وكلها بإذن الله جل فعلا يجعلونهم يشركون بالله جل فعلا ويساهلون عليهم الشركة والكفرة ويتلمسون لهم كما قلنا بعض التلبيس تلبيس الحق بالباطل وهذا هذا أصل أصيل في أن أهل الباطل لا يأتون بباطل محد الناس لا يقبلونه فلابد من تلبيس بعض الحق بقى مع الباطل الذي, الذي عندهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك ليش لأنه لأنه بيجذب معها مئة كذبة هي كلمة صادقة أو يلبس على الناس بهذه الكلمة صادقة ويجذب معها مئة كذبة فقال الله تعالى وإذا مستكموا الضر في البحر يضل من تدعون إلا إياه اللهم لا إله إلا أنت نسأل الله أن يوحد قلوبنا إليه نسأل الله في علياه إن دعوناه أن يكون بجمعية القبر إلغي هذا أنا عارفتك وإذا مسكم الضر في البحر دل من تدعون إلا إياه يبقى إذن هم يدعون الله يدعون غيره عند الساعة وعند الضيق يفردون دعاء الله وحده لا شريك لا وإذا مسكم الضر في البحر دل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعردتم فلما نجاكم إلى البر وهذه بيد الله جل فعلا كما قلنا وعد أكرم ربه فأنقذه الله جل فعلا فذهب إلى نبي ووفى وأوفى ووفى الله له فاختاره واصطفاه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم هنا أيضا تذكير بالنعام كما قلنا دائما إذا رأيت الله جل فعلا يخاطب عباده ويبين لهم نعائمه عليهم إذن ألزمهم بذلك بالشكر ألزمهم بتوحيده يعني الذي أنعم عليكم بالنجات الذي أنعم عليكم بالرزق تبتغونه من فضله الذي أنعم عليكم بالحياة الذي أنعم عليكم بالقوة والسمع والبصر يلزمكم توحيده يلزمكم شكره سبحانه جل فعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلاقاتكم والذين من قولكم لعل لكم تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء ما ما قل من بيدي ما ما قل من بيدي ملكوت كل شيء ولا يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله إلى آخر الآيات. الله تعالى ألزمهم بكل الربوبية الزاما تأمن بتوحيد الإلهية فهنا تذكير تذكيرهم بالنعائم من أجل الشكر من أجل توحيد الله لنفعلها بالعبادة قالوا إذا مستكم الضر في البحر ظل من, من تدعون إلا إياه اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكانت إنسان كفورا قال أعرضتم يعني وضعتم هنا كما قلنا بأن من أعظم الكفر وضع الشيء في غير موضعي ان يجعل الجحود مكان الشكر عند النعماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقم إن جميل الا الا انمن الله عليه او انعم الله عليه الا ان اغناه الله ورفعنا فبخل جعل البخله والجحوده مكان الشكر والاذعان وايضا في قول لا تعالى عن واستيقنت انفسهم ظلمن وعلوه كان لابد من الإمام بها والانسياع والقياد وتمام التسليم فوضعوا مكانه أو, أو, أو, أو قل أنزلوا مكانه الجحود وما كان عليهم الشكر وزي قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات العرض بصائر وإني لأظنك لا يا فرعون مذبورة وانظر ماذا قالوا قالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب وما قالوا ربنا اهدنا, ربنا اهدنا وأهل مكة ماذا قالوا قالوا اللهم أن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ووضع شيء في غير موضعه من أعظم الظلم وأقبح الزم قال أعرضتم يعني ما كان عليكم إلا التوحيد والشكر لله رب العالمين ونجاكم لأجل مسمى وهو حكيم عريم زيادة في النكار عليكم وخامة للحج عليكم ثم تأتون يوم القيامة ويقال في في صالحات أعمالكم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منسور لا لهم من صرف ولا عدل يقبل عند ربنا جل فعلاء وهي نار تلظى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرة. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قال أعرضتم وكان الإنسان كفورا أعرضتم وكان الإنسان كفورا فعولا نعم على وزن فعول يعني كثير الكف والكفران وهكذا الإنسان ظلوم جهول كفور سبحان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله اعوذ بالله <تصفيق> <داعت تصفيق> رايت شيخ انت في قوله جل في علا وكان الانسان كفورا هذه دلاله واضحه كان الإنسان كفورا أي كثير الكفر عظيم الظلم فيه كفران النعمة وفيه كفران بالله جل في علاء والكلام هنا على من جعل الله أندادا الكلام هنا على من جعل الله أندادا ورزالي قال الله تعالى وكان الإنسان كفورا نعوذ, نعوذ بالله من الخزان شوف انظر إلى بددها تتباين الأشياء حب الله على التوابين والمتطاهرين هذا ايضا صيغه مبالغه ووصف عباده واصفياءه انه انه انهم او انهم أو بأنهم أو نعم وهذا جاء على, على, على كثير وصفا على كثير من عباده واصفياءه اوليائه وانبيائه في داوود وغير داوود قال انه اواب قال وكان الانسان كفورا كم وكم كفر المؤمن بنعمة ربه كم وكم في المؤمنين من الكفر الكفر دون الكفر أنا أعني بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر في أن يحل الميت كم وكم كان فيها التسخط على قدر الله للفعلاء كم, كم وكم أتتك النعمة من ربك فلم تشكر كم وكم كم وكم لم تكن عابدا حقا بتوحيد كامل تام لربك للفعلاء كم وكم فنسأل الله المغفرة ناس الله يقول فعلا أن لا يعملنا بما نحن أهل له وأن يعملنا بما هو أهل له فهو أهل لكل خير الله مغفلنا زلات والسقطات والهنات وأنت أرحم الراحمين قال وإذا مسكوا الضر في البحر دل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيدة يعني هل أنتم أصلا بعدما أنقضكم الله من الماء من البحر من طلاطما الأموات وكنتم على البر أه في مأمن من ربكم مجال الذي أعمق عندكم كيف تكونون هكذا أما تعلمون أن الذي يقدر عليكم في الماء في البحر يقدر عليكم في السماء في الهواء يقدر عليكم في الأرض في الجبار في, في السماري في الأشجار يقدر عليكم في كل حال أنتم عليه أفأمنتما أن يخصب بكم جانب البر يعني عدتم من البر مطمئنين تحسبون أنكم من الأمن في المكان آمنين من ربكم فإن الله على كل شيء قديس قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال الله تعالى وما أمرنا إلا وحدة كلمح بالبصر يا رب الصلاة والرحمة الله تعالى افامنتم ان يخصب بكم جانب البري او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا قال العلماء في قوله حاصبا قبل ان نقول بان هذه الامه سيحدث فيها خص وقص ومسخ في اخر الزمان اخر زمانكم في خص وقص ومسخ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على وصيم انهم تدور عليهم الكوس وتغنيه من قينات فيخسف بهم قال فامنتم ما يخصر بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبه طلع ما الحاصبه حجاره من السماء كما فعل الله مع قوم نود والله على كل شيء كما فعل الله مع اصحاب الفيل الم تر كيف فعل ربك اصحاب الم تر كيف فعل ابوك الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحدارة من سبتيز وقيل الحصب هنا الريح العاصفة وقيل التراب والحصباء وفي كل يكون فيها الهلاك وأن الله على كل شيء قديس وأن الله يرفع لا كما أنقذهم من البحار والانهار كما انقذوا من البحار والانهار يهلكهم على البري عندما عندما حسبوا انهم بمأمن منهم سبحانه وجل في علاء مصر سعا مصر سعا طال افأمنتم ان يخصب لكم جانب البري او يرسل عليكم عصيبة ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ثم لا تجدوا لكم وكيلا قال علماءنا ثم لا تجدوا لكم مانعا ناصرا لن تجدوا من الله نصيرا ولن تجدوا مسددا ومعينا فأمنتم أن يقصب عليكم جانب البريع ورسل عليكم حاصمة ثم لا تجد لكم وكيلا كأن لا تجد أحدا معينا لكم نصيرا لكم مسددا ووفقا بل أنتم على هلكة في الدنيا وفي الأخيرة أنتم على هلكة في الدنيا وفي الأخيرة نسأل الله أن يتم عليكم النعمة وأن يجعل لنا السباتة والسدادة والرشادة وأن ينجينا من هذه الدنيا وأن يجعلنا في الآخرة من المكرمين وأجعلنا في تولهم من الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أفر ورحم وتناوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم الفائد المسلم بطر. من عظيم مظاهر ربوبية الله جل فعلها أن تنخر السفن في البحار جعلها الله علامة على ربوبيته سعة رزق الله جل في علام سعة رزق الله جل في علام في البر وفي البحر في الهواء في السماء رزق الله جلاله لا ينقطع وفي السماء رزقكم وما توعدون طالت التفهم فضي قصوليا العام الذي يرادو به الخصوص تم توحيده أو من تم توحيده كان مستجاب الدعو قال إلا إياه فإن حتى القلب حقا وتم توحيدك كنت مستجاب الدعو من أظلم الظلم كفران النعم بدلا من شكرانها من أظلم الظلم كفران النعم بدلا من شكرانها والله هذا يحدث يعني مع من سمينا من الطلبة وغيره الذين لا يشكرون أن سبب الله عارما علمهم ثم يقعون فيه والله هؤلاء أخبث الناس ورب العسين اخبث الناس على وفاء وفاء في هذا الزمن واما الخبث والتناء انا تاذرت والله مشكله كبيرة. هذه اخلاقياتنا انا انا اسميها اصول تربيه وصرف حقا هذه المساله في الاصول الخلقيه وصرف قبل الديانه الاصول الخلقيه مه فاید ايضا عظیم ربوبيه الله جل أفأمنتم أن يقصر بكم جانب البردي أو يرسل عليكم هذا من عظيم ربوية الله من الظورة من لم ينصره الله فلا ناصر له من لم ينصره الله فلا ناصر له ما أدري أليا وطر الفوائد أم شفا ستة يعني شفر. لا واتر واتر لأنها سبعة ممتاز ممتاز يا سلف طيب جيد الحمد لله براء كتب ستة بس آه نعم قال هو أيضا براء قال واتر ممتاز خلص اتفقت الكلمة أنها واتر الحمد لله وشكر بسماني خالة واتر إزاكم الله خيرا أحسن الله ريك نقف عندها هنا أسح المكنن والله وشكري هذا ليس لنفسي ولكن لمن اتصل ولكن لمن اتصل بي لأن هذا أمان في عنقي أنا وما قصد أن يسمع شيء لأن هذه خصوصية الناس أموت ولا تظهر خصوصية من خصوصية الناس ويعلم ربي بذلك فإذا أنا ممتن جدا فأخص بالشكر سلفي أيضا لأنه أيضا نسجل وأمسحه وأشكركم أيضا أنتم جميعا بعد ذلك عموما للتنبيه أنتم على أدب جم وعلى خلق الراقي سامي أتعلم منكم فجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم ورفع مقامكم لا سيما والصبر على هذه يعني الساعات في الدروس اللهم لك الحمد حتى تردق الحمد الرديد الله جل وفعله أن يجعلنا من المرابطين على هذه المجالس وأن يديم علينا عليكم هذا الخير وأن في مزال حسنات وأن يرهمنا وإياكم الإخلاص فما كان لله دم واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل أشكركم شكرا جماً ونسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي في الفردوس العالم لو فيها سنا ففضلوا نعم وبركاته فينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أشهد الله إلهي لا لأنني استمهل واتباله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته